قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوكما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نساء إما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 قال <تصفيق>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 معهم أينما كانوا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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين إليه تحشرون İnman nijwa min al-Shaytan liyhpzun al وليس بضارهم شيئاً وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل لهم شوز فأنشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فَإِذْ لم تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من ح حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح